بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ويصفى سما حشور الينا قلو مع سبا لم يكن وانصب نو كذب والويله حاوى فعيا كن في دن يعقل وتح تخاطبك يا سين القاصص يوسف حالة فتحنا وتحت شدد ألا طب والأنبية ما عقت رابت حزء ويكذب أصينه وحز فتح إنه مع فإنه توفت حامل المسك من الكويت وهاي كواليتي من القاهرة وما تركوا شيئا وكدت لأقتلا فأدركني فأدركني اللطف الخفي وردني نبعث إليكم هذا الإصدار الدره حالا حلا يعلم الخاطب طرح يا انهرا فالحزن حزوا يحسب اض وض فعتنا وبعد النجاح الكبير الذي حققناه وناله اصبار الحرز الشاطبية وافق ما في في الداعي مع ولا ها نحن نتبعه بمتن الدره المضيئه في القراءات الثلاث المتممه للعشر المرضيه للامام المشهور شمس الدين ابي الخير ابن الجزري رحمه الله تعالى حولا وجئناكم صففا كبصر اذا وحلا كحفص نقيض يا اسوره حلان وفي سلفا فتحان ضم يصد فوق, فوق ويلقى كساله الطور بالفتح اصللا وطير يرجع نصب في قيله حشاء وتغلي فذكر طل وبالكسر إذ آيات نكسر مع وهذا الإصدار هو تكملة للقراءات السبع المذكوره في الشاطبيه تتم بها القراءات العشر المتواتره عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتم بها العشر القراءات والقول كما هو في تحبيري تيسيري سبعها فأسأل ربي أيها فمع صوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي والهندسة الصوتية عاصم البني وتقديم محدثكم أحمد سالم نترككم وهذا الاصدار الدره بسم الله الرحمن الرحيم